أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والوجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فصبر فإذا نقر في الناقور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 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟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 والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إن هذا إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وطنا نخوض مع الخضر كذبوا بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم فما له عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستوفِر فروت من قسوره بل يريد كل أمرٍ منهم أن يأت صحفا.